الامرا تلك ايات الكتاب الحكيم اتعنن الناس عجبا ان اوحينا الى رجل من ان انذير الناس وبشري الذين امنوا ان لهم قد صدق ان عند ربهم اول الكافرون ان هذا لساحر مبين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شافي إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون انكم موجوعون جميعا وعد الله حق انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالخير وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ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 لَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ